يقول الشيء ما حكم من يحلق نحيته وهي صغيرة بنية انه يريد تقليتها لا يستعدل فإذا ذلك يشف انتكر عليه فينقر بنا ويحلق رائرة بل بطبيعتها وقل ما هو آت فلا يوصل الى قتله رافيا ليظهر متحيلا لا يجوز ذلك وهو